أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي أهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور مفتاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الحديث السابعة من الأحاديث التي ذكرها من أحاديث الصفات وفي هذا الحديث إثبات الكلام لله تبارك وتعالى والحديث متفق على صحته من رواية عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان وما نافيا ما منكم من أحد ما نافية من أحد مرتدأ دخلت عليه من الزائدة للتوكيد يعني ما منكم من أحد وتساوي ما أحد منكم ما أحد منكم إلا سيكلمه ربه فهذه حاده سيكلمه الله عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان وذلك يوم القيامة والترجمان الذي يكون واسطة بين متكلمين مختلفين في اللغة ينقل إلى أحدهما كلام الآخر باللغة التي يفهمها فهو المعبر عن لسان بلسان ويشترط في المترجم أربعة شروط الأمانة وأن يكون عالما باللغة التي يترجم منها وباللغة التي يترجم إليها وبالموضوع الذي يترجمه وفي هذا الحديث من صفات الله تبارك وتعالى الكلام وأنه بصوت مسموع مفهوم والفوائد المسلكية في الحديث الأول يقول الله يا آدم فيه بيان أن الإنسان إذا علم ذلك فإنه يحذر ويقاف أن يكون من التسعمائة والتسعة والتسعين الذين هم في النار وواحد من الألف في الجنة كما أخبر النبي المختار صلى الله عليه وسلم عن ربه في هذا الحديث القدسي المتفق على صحته وفي الحديث الثاني حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه يخاف الإنسان من ذلك الكلام الذي يجري بينه وبين ربه عز وجل أن يفتضح العبد بين يدي الله إذا كلمه تعالى بذنوبه وحينئذ يقلع عن الذنوب ويخاف من الله عز وجل ثم ذكر الحديث الثامنة وهو في إثبات العلو لله تبارك وتعالى وفي صفات أخرى وهو قوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض أي في القراءة على المريض طلبا لشفائه وهي مشروعة إذا كانت بالقرآن والأدعية المباحة وهي ممنوعة إذا كانت بألفاظ شركية أو أعمال شركية ويجب أن يعتقد الراقي ولا المرقي أنها تنفع بذاتها وإنما النافع في الحقيقة بها هو الله وأن تكون مفهومة المعلوم فهذه شروط ينبغي أن تتوفر من أجل أن تكون الرقية شرعية وهي أن تكون بألفاظ شرعية لا أن تكون بألفاظ بدعيات ولا ألفاظ شركية ويجب أن يعتقد الراقي والمرقي فأنها أي الرقية لا تنفع بذاتها وينبغي أن تكون معلومة مفهومة فقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اشتكى منكم شيئا أو اشتكاه أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وططايانا أن رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ حديث حسن رواه أبو داود وغيره هذا ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله ذكر الحديث ثم قال حديث الحسن رواه أبو داود وغيره والحديث ضعفه الشيخ ناصر رحمه الله كما في ضعيف سنن أبي داود وكما في ضعيف الجامع وكما في المشكاة وللحديث طرق ولكنه لا يرقى بمجموع تلك الطرق إلى درجة الاحتجاج وفي الحديث الزيادة ابن محمد وهو شيخ من أهل نصر قليل الحديث قال الذهبي في التلخيص قال البخاري وغيره منكر الحديث فالحديث لا يصح أخرجه أبو داود وأحمد واللالكائي والحاكم وصححه ابن عدي في الكامل والبيقي في الأسماء والصفات وابن قدامة في العلوي ذكره وذكره الدارمي في الرد على الجهمية والنسائي في عمل اليوم والليلة الحديث لا يثبت ولكن ثبوت العلو لله تبارك وتعالى من آيات كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى ومن أحاديث كثيرة صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأيضا الفطرة والعقل كل ذلك بفضل الله تبارك وتعالى يثبت هذه الصفة من الصفات الذاتية وهي صفة العلو لله تبارك وتعالى شرح الشيخ رحمه الله تعالى الحديث قوله في رقية المريض من باب إضافة المصدر إلى المفعول يعني في الرقية إذا قرأ على المريض قوله ربنا الله الذي في السماء فقدم الكلام في قوله في السماء وهما قولان عند السماء بمعنى العلو فالله تبارك وتعالى له العلو ذاتا وقهرا وقدرا كما هو معلوم فلا اشكال فينا إذن إذا قلنا الله تبارك وتعالى في السماء في السماء بمعنى العلو وكل ما علاك فأضلك فهو سماء كما هي لغة العرب أو بمعنى على لا بمعنى في الذي هو ظرف فلا تكون بمعنى الظرف أبدا لأن الله تبارك وتعالى لا يحويه شيء والله تبارك وتعالى أكبر من كل شيء فليس الظرف فيقال الله تبارك وتعالى في السماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الجارية جارية معاوية ابن الحكم السلمي أين الله قالت في السماء وكما في آيات الكتاب العزيز ليست فيها هنا بمعنى الظرف وإنما فيه بمعنى علم ولا أصلب في جذوع النخل يعني على جذوع النخل لا بمعنى الظر أنهم سيصلبون داخل جذوع النخل وإنما على جذوع النخل فتقدم الكلام على قوله في السماء أن السماء بمعنى العلو أو في بمعنى على لا بمعنى الظر وأما قوله تقدس اسمك أي تهورا الاسم هنا مفرد لكنه مفرد مضاف فيفيد العمور ويشمل كل الأسماء أي تقدست أسماؤك من كل نقص أمرك في السماء والأرض الأمر الكوني القدري الذي ينشع عنه جميع المخلوقات والحوادث والأمر الشرعي الديني المتضمن للشرائع وللأمر والنهب فأمرك في السماء والأرض أمر الله نافذ في السماء والأرض كما قال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض وقال تعالى ألا له الخلق والأمر الأمر سوى الخلق كما مر ذكر ذلك وقوله كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض الكاف هنا للتعليم والمراد بها التوسل يعني توسل إلى الله تبارك وتعالى بجعل رحمته في السماء أن يجعلها في الأرض يعني توسل إلى الله تبارك تعالى برحمته التي جعلها في السماء أن يجعلها في الأرض فتوسل برحمته التي شملت أهل السماوات كلهم أن يجعل لأهل الأرض منها نصيب فتوسل برحمته التي شملت أهل السماوات كلهم أن يجعل لأهل الأرض منها نصيب فإن قلت ليس رحمة الله في الأرض أيضا قال الشيخ الشاريخ رحمه الله قلنا هو يقرأ على المريض والمريض يحتاج إلى رحمة خاصة يزول بها مرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا الغفر هو ستر الذنب والتجاوز عنه والحوب كبائر الإثم والخطايا صغائره على إطلاق لا عند الاقتراب فعند الاقتران في مثل هذا الكلام اغفر لنا حوبنا وخطايانا فإذا اخترنا ذكر الخطايا بالحوب كان الحوب لكبائر الإثم وكانت الخطايا لصغائر الإثم هذا إذا جمع بينهما أما إذا افترقا، فهما بمعنى واحد يعني اغفر لنا كبائر الإثم وصغائره لأن في المغفرة زوال المكروب وحصول المطلوب ولأن الذنوب قد تحول بين الإنسان وبين توفيقه فلا يوفق ولا يجاب دعاء أنت رب الطيبين هذه ربوبية خاصة وأما الربوبية العامة فهو رب كل شيء والربوبية قد تكون خاصة وعامة قال السحر الذين آمنوا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون ولا شك أن موسى وهارون داخل في قولهم العالمي، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فعم ثم خص واستمع إلى قوله تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء رب هذه البلدة خاص وله كل شيء عام لأنه قد يتوهم متوهم أنه رب هذه البلدة التي حرمها فقط فقال تبارك تعالى لقطع وهم من توهم وله كل شيء فدل على هذا العموم بهذا الذكر وله كل شيء الطيبون هم المؤمنون فكل مؤمن فهو طيب، فالنبيون وأتباعهم هم المقصودون لأن المؤمنين من يكونون هم النبيون وأتباعهم فهؤلاء هم المؤمنون وهم الطيبون فهم النبيون وأتباعهم كل مؤمن فهو طيب، وهذا مباب التوسل بهذه الربوبية الخاصة رب الطيبين إلى أن يستجيب الله تبارك وتعالى الدعاء ويشفي المريض أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع هذا الدعاء وما سبقه من باب التوسل أنزل رحمة من رحمتك الرحمة نوعان رحمة هي صفة ورحمة مخلوقة وهذا مهم جدا علمه يعني ينبغي علينا أن نفهم هذا الموضع وأن نتحفظه رحمة الله تبارك وتعالى عندما تذكر هكذا فهي نوعان الرحمة نوعان رحمة هي صفة لله تبارك وتعالى وهذه غير مخلوقة وغير بائنة أي منفصلة من الله عز وجل فلا يقال في الرحمة التي صفة من صفات الله تبارك وتعالى الذاتية أنزل رحمة من رحمتي لأنها لا تبين أي لا تنفصل عن الله تبارك وتعالى ولكن هي صفة من صفات الله رب العالمين ولكن الرحمة المخلوقة التي تضاف إلى الله تبارك وتعالى من باب إضافة المخلوق إلى خالقه كما في هذا الحديث وكما في حديث الصحيحين إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مئة رحمة إن الله تبارك وتعالى خلق الرحمة يوم خلقها مئة رحمة هذه مخلوقة فلا يقال أبدا إنها صفة من صفات الله تبارك وتعالى فالصفات الله غير مخلوقة ثم إنه يقول في حديث الصحيحين استأثر لديه في السماء بتسعة وتسعين جزءا من الماء وأنزل في الأرض جزءا واحدا به يتراحم الناس والمخلوقات حتى ترفع الدابة حاكرها عن ولدها خشية أن تؤذي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهذه الرحم مخلوقة تقسم هذا التقسيم الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه يا رحمه الله وهذه مخلوق وهي أثر من آثار رحمة الله تبارك وتعالى التي هي صفة فأطلق عليها الرحمة مثل قوله تعالى في الحديث القدسي عن الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء يقول ذلك للجنة لما احتجت الجنة والنار فقال الله تبارك وتعالى للجنة أنت رحمتي أنت رحمتي والجنة مخلوقة ولا يمكن أن تكون هي صفة الله تبارك وتعالى الذاتية وإنما هي أثر من آثار رحمة الله تبارك وتعالى فأضافها الله تبارك وتعالى إلى نفسه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه لرحمته فذلك الشفاء فالله شاف ومنه الشفاء فوصفه تبارك وتعالى الشفاء اشف أنت الشافي هذا وصف لله الشفاء وصف لله تبارك وتعالى صفه من صفات الله تبارك وتعالى الشفاء اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما فالله تبارك وتعالى هذا وصفه وهذا اسمه اشف أنت الشافي هذا اسم من اسماء الله تبارك وتعالى وكل اسم من اسماء الله تبارك وتعالى يتضمن صفه من صفات الله تبارك وتعالى كما مر ولذلك ترد باب الصفات أو سعة من باب الأسماء لأن أسماء الله تبارك وتعالى يشتمل كل اسم منها على وصف لله تبارك وتعالى وهنالك صفات فعلية لله تبارك وتعالى هذه الصفات يوصف بها الله تبارك وتعالى ولكن لا يشتبه من الوصف اسم لله تبارك وتعالى وجاء ربك والملك صفّا صفّا جاء المديء صفة من صفات الله المديء صفة من صفات الله تبارك وتعالى ولكن لا يشتق من هذا الوصف اسم لله تبارك وتعالى فيقال الجائي لا يقال هذا لأن أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية وكذلك صفات الله تبارك وتعالى توقيفية باب الخبر يعني باب الإخبار عن الله تبارك وتعالى أوصع من باب الصفاء وبالتالي أوصع من باب الأسماء فباب الخبر يعني باب الإخبار يعني الله تبارك وتعالى أوصع كذلك الشفاء فالله شاف ومنه الشفاء فوصفه الشفاء وهو فعل من أفعاله تبارك وتعالى وهو بهذا هذا المعنى صفة من الصفات أما باعتبار تعديه إلى المريض فهو مخلوق من مخلوقات فإن الشفاء زواله المرض. الحديث الذي يتكلم عنه الشيخ رحمه الله تعالى وساقه شيخ الإسلام حديث ضعيف كما أمر فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى لأن الحديث ضعفه أهل العلم أنزل رحمة من رحمتك فهذه رحمة التي ستنزل مخلوقة فلا يقال أبدا إنها صفة الله تبارك وتعالى التي هي وصف ذات له لا تنفك عنها الذات أبدا صفة ذاتية ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وشفاء يعني وأنزل شفاء من شفاء هذا الشفاء الذي ينزل هو أثر من رحمة الله تبارك هذا مخلوق وأما الشفاء الذي هو وصف لله تبارك وتعالى فهذا لا تنفك عنه الذات اشت أنت الشاكي لا شفاء إلا شفاء كشفاء لا يغادر سطل فهو باعتبار الوصف هو صفة لله تبارك وتعالى غير مخلوق. بهذا المعنى الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه في هذا الحديث الذي لم يثبت وأنزل شفاء من شفاء باعتبار تعديه إلى المريض مخلوق من مخلوقات الله فإن الشفاء هو زوال المرض فيبرأه بفتح الهمزة منصوبا لأنه جواب الدعاء أنزل رحمة يعني جواب الطلب ومن الطلب الدعاء ومعلوم أن الطلب الحقيقي يكون من الأعلى للأدنى فإذا كان الطلب من مساو لمساو فإنه يكون امتماسا فإذا كان من الأدنى للأعلى فإنه يكون دعاء كما يقول العبد لربه اللهم اغفر لي اغفر هذا أمر فعل أمر اغفر لي اللهم ارحمني اللهم اكرمني هل هذا الأمر على حقيقته حش؟ وكله وإنما هو من الأدنى للأعلى من العبد لربه فهذا دعاء فعندنا هذا الاسلوب الطلبي أنزل رحمة ثم في آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه فيبرأه لأنه وقع في جواب الطلب أما إذا قرع بالضم مرفوعا فيبرأو فيكون استئنافا لا علاقة له بالطلب بالدعاء الذي مر ولا يتبع الحديث بل يوقف عند قوله الوجع ثم يستأنف يقول فيبرأو وأما إذا ما لم يقفها هنا ووصل الكلام فإن الكلامها هنا يكون مؤسسا على الطلب الذي مر فيكون جوابا للطلب الذي مر وهو الدعاء في الحديث أنزل رحمة من رحمته وشفاء من شفائه على هذا الوجع فيبرأ فيكون جوابا للطلب وحين إذن ينص وأما إذا رفعت فتقف على قوله الوجع على هذا الوجع ثم تستأنف كلاما جديدا فتقول فيبرأ فهذه جملة خبرية حينئذ تفيد أن الإنسان إذا قرأ بهذه الروقية فإن المريض يضرأ ويشفى ولكن الوجه الأول أحسن يعني بالنص فيضرأه ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله الحديث التاسع في إثبات صفة علو لله تبارك وتعالى وهي صفة ذاتية لله رب العالمين فالله رب العالمين له صفة العلو ذاتا وقهرا وقدرة بالله رب العالمين صفه العلو ذاتا الله رب العالمين له صفه العلو ذاتا وقدرا وقهرة تبارك وتعالى سبحانه الحديث المتفق على صحته عن أبي سعيد الخبرية رضي الله عنه وهو خطاب منه صلى الله عليه وسلم لمن اعترض عليه في بعض قسمة المال فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم ما لم فاعترض معترض على النبي صلى الله عليه وسلم في القسم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء قال الشيف رحمه الله تعالى ألا تأمنوني فيها إشكال لغوي وهو حذف نون الفعل بدون ناصب ولا جازم لأن هذا من الأفعال الخمسة والأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصل بآخره ألف الاثنين أو واو أو ياء المخاطبة فلألف الاثنين صورتان ولواو الجماعة صورتان ولياء المخاطبة صورة واحدة فهي خمسة فحينئذ يقال لا الأفعال الخمسة كل فعل مضارع اتصل بآخره ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطب هذه ترفع بثبوت النون ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحفظ النور وحينئذ عندنا إذا تصل بها ياء المتكلم فإنها تكون متصورة الآخر الكس كما هو معلوم من علامات الأسماء لا تقصر الأفعال فتجد الفعل مكسورا أحيانا كيف؟ هو يكون ساكنا ويبدأ بساكن ولا يلتقي ساكنان ولا يجمع بينهما في لغة العرض وحينئذ يكسر لهذه العلة لالتقاء الساكنين وأما أن يكون الفعل مكسورا فلا يقول لماذا؟ لأمن الكس كما هو معلوم من علامات الأسماء بالجر والتنوين والنداء وأن ومسند لاسم تمييز حصل فالجر من علامات الأسماء بالجر والتنوين والنداء وأن ومسند لاسم تمييز حصل يعني تمييز للإسم من الفعل والحر هذه علامات الإسم فلا يمكن أن يجر الفعل هذه النون التي يقال لها نون الوقاية نون الوقاية تدخل عند اتصال الأفعال على هذا النحو الذي مر ذكره بياء المخاطبة أنت تقول تأمنونني تأمنونني فتثبت النون لأن الفعل المضارع هنا لم يدخل عليه ناصب ولا جازه فيكون مرفوعا وهو إذا رفع وهو من الأفعال الخمسة يكون رفعه بثبوت النون ولكنها تحذف أحيانا تحذف أحيانا هذه النون كما هو معروف عند ظهورها تكون مكسورة بعد ألف الاثنين مكتوحة في باقي الصور التي هي نون فلحق بآخر الفعل المضارع إذا اتصل بآخره أليكس بثنين قواه الجماعة ويالي خطر تتكلماني يتكلماني يتكلمون تتكلمون تتكلمين أو تتكلمين أو يتكلم فأنت إذا نظرت وجدت أن أن هذا الأمر على هذا النحو يميز هذه النون التي هي تلحق بآخر الفعل المضارع في هذه الصورة وعند الرفق تثبت وأما عند النصب والجزم فإنها تحدث فيكون مججوما وعلامة الجزم حذف النون، وكذلك عند النصب وأما يكون مرفوعا فإنه إذا كان مرفوعا فيكون مرفوعا بثبوت النون عندنا هنا واجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون واجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون فألف الاثنين يا المخاطرة تدعين وتسألوا نواو الجماعة وحففها للنصب والجزم سمة كلم تكون لتروم مظلمة فلم تكوني الأصطفونين فلم تكوني لترومي أصا ترومين مظلما فلم تكوني لترومي مظلمك. فأتى لترومي نصبًا وحذف النور وكذلك لم تكوني فلم لترومي مظلما رحمة الله عليه يقول ابن مالك رحمه الله واجعل لنحو يفعلاني النون رفعا وتدعينا وتسألونا وحذفها للنصب والجزم سمة كلم تكوني لتروني مظلمة ما عليك المهم نون الوقاية التي ذكرها الشيخ رحمه الله وهو يتكلم يقول إنه إذا اتصلت نون الوقايات بفعل من أفعال الخمسة جاز حذف نون الرافعة جاز حذف نون الرافعة إذا قلت جاز حذف نون الوقاية هذه تعرض يعني ما دام الجواز قائما فيمكن أن تلحق ويمكن أن لا تلحق فأنت تقول لا حذف نون الوقاية حذفها جازية لم تدخل أصل ولكن الذي يقال له أنه حذف لأنه موجود هو نون الرفع، فيكون عندك نونان نون رفع ونون الوقاية، ستحذف جوازًا واحدة منهما، فإذا حذفت من التي حذفت إذا قال قائل التي حذفت هي نون الوقاية، أقول نون الوقاية يمكن أن تدخل يمكن ألا تدخل، وإنما تقول التي حذفت هي نون الرفع يقلها نون الرفع. جاز حذف نون الرفع نون الوقايه هذه تسمى نون العماد هي نون تلحق ما يلي من الكلمات مخترنه بها المتكلم تلحق الفعل متصرفا واسم الفعل ايضا فتلحق الفعل متصرفا والفعل جامدا ايضا متصرفا مثل أكرمني وجامدا مثل عساني لأنك إذا قلت عساج أو قلت أكرمين ولم تدخل النون هذه نون الوخايل أنت تقول تريد أن تقول إن فلانا قد ساق إليك اكراما فتسند هذا الفعل أكرما إلى ياء المتكلم أنت تريد أن تقول أكرما ي وتأتي باليان لا تستطيع إذن ستضطر إلى كسر آخر الفعل الفعل لا يكسر ستقول أكرمي لا يجوز هذا فتأتي هذه لك النون لكي تطيخ من هذا الكسر عاتاك الله من كل كسر فتصير أكرم أكرم على حالها هذا فعل ماض مبني على الفتح أكرم أكرمني فدخلت هذه النون هذه النون ما هي كانت تمر عليك من غير أن تعرف فالآن عرفتها قال الله الحم أكرمني هذه النون للوقاية لماذا سميه النون للوقاية لتقي آخر الفعل من الكسر إذ لا يفسر الفعل كما هو معلوم فتلحق آخر الفعل المتصرف مثل أكرمني والجامد عساني أيضا واسم الفعل كما تقول دراتي ني وكما تقول أيضا في الحرق إنا ني وليتاني سمية من الوقاية لنا تقل فعل من الكسر الذي لا ينبغي له تعطى من هذا يقول ألا تأمنونني صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني فحذبت أي نون نون الرافع التي تحذب هي نون الرافع ألا تأمنوني وأصلها ألا تأمنونني فعندنا هنا ألا تأمنوني يعني ألا تعتبروني أمين صلى الله عليه وسلم وأنا أمين من في السماء والذي في السماء هو الله عز وجل وهو أمينه عليه الصلاة والسلام على وحيا النبي صلى الله عليه وسلم أمين الله عز وجل على وحيه يقول وأنا أمين من في السماء من الذي في السماء الله فساق الحديث لإثبات صفة العلو وقلنا إن مثل هذا في السماء إما المقصود به هو العلو فلا إشكاه لأن لله تبارك وتعالى صفة العلو ذاتا وقارا وقضر وإما أن تكون فيه بمعنى على فتكون على هذا النحو وأنا أمين من على السماء سبحانه وتعالى كما سيأتي في استوائه على عرشه تبارك وتعالى وسبحانه أنا أمين من في السماء والذي في السماء هو الله عز وجل وهو صلى الله عليه وسلم أمينه على وحنه وهو سيد الأمناء صلى الله عليه وسلم والرسول الذي ينزل عليه جبريل هو أيضا أمين بنص القرآن إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين كل هذا وصف لجبريل عليه السلام هذا الحديث له سبب ورود كما يقال في الآية لها سبب نزول يقال للحديث أيضا له سبب ورود وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم ذهيبة بعث بها علي من اليمن بين أربعة نفر فقال له رجل نحن أحق بهذا من هؤلاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأمنوني وأنا أمين من في السماء ألا للعرض للاستفتاح ألا كأنه يقول أأمنوني فإنني أمين من في السماء ويحتمل أن تكون الهمزة في ألا لاستفهم الإنكار لا تأمنوني فكأنه يستفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استفهام إنكار ينكر عليه ألا يأمنوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتكون لنا فيه وتكون الهمزة استفهاما للإنكار الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم من في السماء فتقول فيها ما سبق في الآيات وكذلك في الحديث الذي مر. في السماء إما السماء بمعنى العلو وكل ما علاك فأضلك فهو سماء فلا إشكال فالله تبارك وتعالى له العلو ذاتا وقدرا وفخرة، وإما فيه بمعنى أعلى مثل قوله تعالى ولا أصلب في جذوع النخل ومعلوم أن التصليب لن يقع بإدخالهم في جذوع النخل حتى تصير جذوع النخل ظرفا له ويكونون هم منرو داخل جذوع النخل. وَإِنَّمَا وَنَأُصَلِّبَنَّكُمْ عَلَى جُذُوعِ النَّفِ المعنى الحديث العاشر في إثبات العلو أيضا وهو قوله صلى الله عليه وسلم والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه قال شيخ الإسلام رحمه الله حديث حسن رواه أبو داود وغيره هذا الحديث يقال له حديث الأوعال حديث الأوعال والأوعال جمع وعل والوعل تيش الجبل والمراد بالأوعال في الحديث ملائكة على شورة الأوعال الحديث أخرجه أبو داوود وابن ماجه وأحبت والترمذي والدارمي في الرد على الجهمية وابن أبي عاصم في السنة وابن خزيمة في التوحيد علي العباس بن عبد المطلب رضي الله تبارك وتعالى عنه. والتفت لهذا الحديث جيدا فإنه يكثر دورانه في كتب العقيدة والتوحيد وفي كتب الصفات والأسماء وينبغي أن تعرف درجته الحديث أخرجه أحمد أبو داود وابن ماجه والترمذي والدارمي في الرد على الجهنية وابن أبي عاصم في السنة وابن خزيمة في التوحيد عن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه قال كنت في البطحاء يعني في المحصب وهو موضوع معروف بمدة فوق مقبرة المعله في عصابة أي في جماعة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت بهم صحابة فنظر إليها صلى الله عليه وسلم فقال ما تسمون هذا قالوا الصحاب قالوا والمزن قالوا والمزن قالوا والعنان قالوا والعنان قال أبو داود في روايته ولم أتقن العنانة جيدا رحمه الله ورحم الله تعالى علماءنا من المحدثين أجمعين من أهل السلة والخير واتباع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم انظر إلى الدقة يقول لم أتقن العنانة جيدا رحمة الله عليه قال هل تدرون يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما بعد ما بين السماء والأرض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 ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أضلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء ثم على ظهورهم العرش ما بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك سبحان وهذا حديث ضعيف جدا قال ذلك الشيخ شاكر رحمه الله وقال في إسناده يحيى ابن العلاء الرازي البجلي قال الحافظ في التقريب رمي بالوضع وضعف الشيخ ناصر رحمه الله هذا الحديث في غير ما موضع منها السنه لابن أبي عاصم هذا الحديث من روايه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ضعيفة جدا أخرج الدارمي في الرد على الجهمية وابن خزيمة في التوحيد وأبو الشيخ في العظمة والبيهقي في الأسماء والصفات والطبراني في الكبير وابن عبد البر في التمهيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما بين سماء الدنيا والتي تليها مسيرة خمسمائة عام وبين كل سماء مسيرة خمسمائة عام وبين السماء السابعة وبين الكرسي خمسمائة عام والعرش فوق السماء والله تبارك وتعالى فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه هذا أثر حسن ولله الحمد رب العالمين ولا يقال هذا من قبل الاجتهاد والرأي فله حكم رفع عن رسول الله لأنه أمر من أمور الغيب ومن أعلم ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه أن عن الصحابة جميعا هذه المسافات وهذه الأمور الغيبية فيما يتعلق بالعرش والكرسي من لا لابد أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يقال من قبل الاجتهاد والرأي ولذلك له حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حسن إلى ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه ما بين سماء الدنيا والتي تليها مسيرة خمسمائة عام هنالك روايات أن كثف يعني أن سمكة, سمكة كل سماء مثل ما بين كل سماء وسماء فما بين الأرض والسماء الدنيا مسيرة خمسمائة عام وسمك السماء الدنيا مسيرة خمسمائة عام وبين السماء الأولى والتي تليها مسيرة خمسمائة عام إلى السابعة وبين السماء السابعة وبين الكرسي الخمسمائة عام العرش فوق السماء والله تبارك وتعالى فوق العرش ولكي يقطع وهما من يتوهم أن الله تبارك وتعالى سبحانه وقد استوى على عرشه استواء يليق بذاته مع هذا الوصف العظيم لجلال الرب جل وعلا فيتوهم متوحيم أنه لا يعلم ما يكون في أرضه بين خلقه فيقول وهو يعلم ما أنتم عليه بل هو أقرب إلى أحدكم من حبل الوريد كما سيأتي ذلك من صفات ربنا تبارك وتعالى أنه الظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء سبحانه وتعالى الشيخ رحمه الله اعتمد ما قاله شيخ الإسلام في تحسين حديث والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه وهو قريب في المعنى من كلام ابن مشعود رضي الله تبارك وتعالى عنه ولكن شيخ الإسلام لم يرد رواية ابن مسعود لأن رواية ابن مسعود موقوفة عليه وإن كان لها حكم الرفع ولكن قال شيخ الإسلام رحمه الله وهو قوله صلى الله عليه وسلم فكأنه يريد رواية العباس بن عبد المطالب رضي الله عنه وهذه رواية ضعيفة واعتمد الشيخ الشارح رحمه الله تحسينه شيخ الإسلام رحمه الله للحديث فلم يعقب عليه بشيء وإنما شرح الحديث فقال لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسافات التي بين السماوات قال والعرش فوق الماء قال ويشهد لهذا قوله تعالى وكان عرشه على الماء قال والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه هو فوق العرش ومع ذلك لا يخفى عليه شيء من أحوالنا وأعمالنا بل قال تعالى وَلَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ يعني الشيء الذي في ضميرك يعلمه الله مع أنه ما بان ولا ظهر لأحد وهو يعلم ما أنتم عليه فيفيد إحاقة علم الله بكل ما نحن عليه الفائدة المسلكية من هذا الحديث أننا إذا آمنا به فإننا نستفيد له فائدة مسنكية وهي تعظيم الله عز وجل وأنه في العلوم وأنه يعلم ما نحن عليه وأنه هو القريب فنقوم بطاعته بحيث لا يفقدنا حيث أمرنا ولا يجدنا حيث نهانا ثم ذكر شيخ الإسلام الحديث الحادي عشر في إثبات العلو لله رب العالمين وهو قول جارية لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم عين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة هذا رواه مسلم رحمه الله في الصحيح والحديث المعاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال كانت لي جارية ثرعة غنما لي قبل أحد والجوانية فطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها يعني من غنم وإنما أضاف الغنم إليها لأنه قد عهد إليها برعايته فكانت تقوم على رعاية تلك الغنم فقال رضي الله تبارك وتعالى عن فالطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشات من غنمه الذيب أي الذئ على تخفيف الهمس كما في قول القائم وهو في خزانة الأذب في الشواهد هذا شراقة للقرآن يدرسه والمرء عند الرشاء يلقها ذيب فالذيب هو الذئب فقال فإذا الذئب قد ذهب بشات من غنمها عادة أهل المدينة أنهم كانوا يسهلون الهمز حتى في قراءة القرآن وتذكر حكايات الكسائي رحمه الله فكان يحقق الهمز يقولون سال في سألة وفي نظائرها. فلما حج الرشيد واستحب معه الكسائي رحمه الله قدمه ليصلي. في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فحقق الهمس فأخذ الناس يصيحون من جنبات المسجد سبحان الله سبحان الله وبعد أن فرغ من الصلاة قالوا له لا إيمين في مسجد النبي والنبر الهمس وهذا هو ما يقوله العوام أنت تريد أن تنبر معي المهم قال فإذا الديب قد ذهب بشات من غنمها وأنا رجل من بني آدم آسف والأسف الوجد والغضب وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون لكني صككتها سكة يعني ضربتها بيدي مبسوطة صككتها سكة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأضم ذلك عليه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 شمالي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشمال من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت الجارية كما في الحديث لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله قالت في السماء فهذا النص والذي سبقه والذي سبقه هذه النصوص ليس المراد منها أن الله تبارك وتعالى في السماء بمعنى أن السماء ظرف حاول لله تبارك وتعالى بل في إما أن تكون بمعنى على كما مر ذكر ذلك كثيرا وهو قول كثير من أهل العلم وأهل اللغة أيها أن في بمعنى على فالله عز وجل على السماء يعني مستو على عرشه تبارك وتعالى بذاته بائل من خلقه بمعنى أنه ليس بداخل في شيء من خلقه ولا شيء من خلقه بداخل فيه فيقول لك قائل إنك إن قلت إن الله تبارك وتعالى مستوى على عرشه حقيقة استواء يليق بذاته كما أثبت ذلك لنفسه في كتابه في سبعة مواضع استوى على العرش نصا محكما يمنع التويل بكل حال فإذا قلت ذلك واعترض عليك المعتارف فقال لك أنت تثبت لله المكان تقول حاشاكن من أين فهمت أنت أن إثبات ما أثبته الله لنفسه يثبت لله مشاباك المخلوقين بإثبات أنه يحويه المكان يقول أنت تقول أنه السواء على العرش إذن قد حواه مكان فوق العرش تقول حاشي ليس فوق العرش مكان وجودي ليس فوق العرش مكان وجودي والعرش سقف العالم سقف المخلوقات كلها والله رب العالمين مستوٍ على عرشه بذاته كما أخبر عن نفسه استوى على العرش تبارك وتعالى وإما أن يكون المراد من السماء جهة العلوم ولا إشكال حينئذ وعلى الوجهين فهي نص في علوه تعالى على خالته ذاتا وطهرا وقدر جل وعلا سبحانه وهو العلي والأعلى أين الله أين يستفهم بها عن المكان يقول نحن النبي صلى الله عليه وسلم أين الله قالت في السماء وقد جاء نظر الأين من قول صادق رسول إله العالمين محمد كما قد رواه مسلم في صحيحه كذاك أبو داود والنسي قدي ولكن من أجل الوزن حتى لا ينكسر وقد جاء مبضو الأين من قول صادق رسول إله العالمين محمد فما قد رواه مسلم في صحيحه كذاك أبو داود والنسي قد يعني قد رواه أيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم استفهم بأين الله قالت في السماء يعني في العلو أو على السماء قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله فلا أعتقها فإنها مؤمنة عند آل التعطيل هي بقولها في السماء إذا أرادت أنه في العلوم تكون كافرة والنبي يقول هي مؤمنة وأما عند آل التعطيل فيقولون هي كافرة لأنهم يرون أن من أثبت أن الله في جهة فهو كافر إذ يقولون إن الجهات خالية من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي سأل بأين واعتمد جوابها قال أين الله؟ قالت في السماء قال من أنا؟ قالت رسول الله قال أعطها فإنها مؤمنة فهل يسمى النبي صلى الله عليه وسلم الكفر إيمانا حاشاه؟ ولكن يلزم على قول أهل التعطيل. أن تكون الجارية بقولها هذا قد خرجت من الملة وأن النبي صلى الله عليه وسلم يلزمهم هذا عندما أقرها على ما قالت يلزمه ما يلزمه صلى الله عليه وسلم على كلامها وهذا كبير جدا إذا لا حرج مطلقا أن تعلم ولدك الصغير يقول لو أين الله فيقول لك في السماء وثبتت الإشارة أيضا في أكبر جمع كان في الإسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم قطو في الحد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطبه ويقول لهم ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ يقولون نعم يا رسول الله بلغت ألا هل بلغت؟ فيرفع أصبعه إلى السماء وينكثها يقول اللهم اشهد وكما كان يفعل صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يخطب عندما كان يدعو كان يشير بالسباحة إلى السماء وهذا وضع اليد من الخطيب هذه هيئة اليد من الخطيب على المنبر يوم الجمعة عند الدعاء لا يرفع يديه وإنما يرفع اليومنا مشيرا بالسباحة إلى السماء عند دعاء والمأمونون على الحال التي ثبتت في أكثر من مئة حديث تفيد التواتر المعنوي وهو رفع اليدين عند الدعاء ومن قال إن خروجا عن الأصل يكون في هذا الموضع فعليه الدليل فهو الذي عليه الدليل لأن الأصل كما هو متواتر تواتورا معنوية رفع اليدين عند الدعاء وعند الدعاء في يوم الجمعة على الأصل فمن قال لا خرجنا عن الأصل عليه الدليل ولا دليل يقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه رفع يده نقول حاشا بل رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده على الهيئة التي يرفع الخطيب يده عليها عند الدعاء على المنبر يوم ما وهو ان يشير بالسباحة عند الدعاء الى السماء وانت تريد ان تقيس نفسك على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الموضع هو يخطب وانت لا يجوز لك ان تتكلم ببنت شافك وهو يتكلم صلى الله عليه وسلم هو صلى الله عليه وسلم قائم وأنت قاعد هو مستدبر للقبلة وأنت متوجه إليه فكيف تقيس هذا على هذا؟ يقول لك إن النبي لم يأت لا قد ثبت ولكن هيئة رفع اليد للخطيب مختلفة عن الذي يسمع يوم الجمع هذه واحدة سيقول لك من يقول لم يثبت أن الصحابة رفع نقول لا بل ينبغي عليك أنت أن تثبت أنهم لم يرفع لأن هو ورفع وعدم رفع الرفع فمن قال إنهم لم يرفعوا عليه الدليل ولا دليل لم يثبت هذا فالله المستعان المهم يجب أن نعلم أن الله تعالى لا تحيط به الأمكنة لأنه سبحانه أكبر من كل شيء وما فوق الكون عدم فليس فوق الكون وجود ولا مكان وجودي بالمعنى الذي يفهمه الناس ولكن فوق العالم الله فالله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث الذي ساقه شيخ الإسلام والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه ورفع يعني وأثبت أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو من كلام ابن مسعود والله تبارك وتعالى فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه وله حكم الرفع كما مر ذكر ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة وهذا دليل على أن عتق الكافر ليس بمشروع لأنه لما ثبت إيمانها كان إيمانها علة أن تعتق فقال أعتقها فإنها مؤمنة ففيه دليل على أن عتق الكافر ليس بمشروع ولهذا لا يجزئ عتق الكافر في الكفارات لأن بقاء الكافر عندك رقيقا فيه نوع حماية الله وسلطة وإمرة وتقريب من الإسلام فإذا أعتقته تحرر وإذا تحرر فيخشى منه أن يرجع إلى بلاد الكفر لأن أصل الرق هو الكفر ويبقى معينا للكافرين على المنه فذكر الشيخ رحمه الله هذا الحديث العظيم وذكر قبله ما ذكر في إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى وهي صفة ذات لله تبارك وتعالى وصفات الذات لله تبارك وتعالى صفات ذات لا تنفك عن الذات بحال أبدا معنوية كالعلم والحكمة والقدرة والإرادة فهي صفات ذات معنوية وصفات ذات خبرية بمعنى أنها تثبت بالخبر كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في القدم والرجل فهذه صفة ذات, صفة ذات خبرية لأنه لو لم يخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بها ما كان العقل ليقود إليه وما اجترأ واحد على أن يصف الله تبارك وتعالى به ولكن لما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم ربه بذلك وأعلم الخلق بالله وهو أفصح الخلق وهو أشفق الخلق بالخلق صلى الله عليه وسلم فنثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فأثبت الله تبارك وتعالى لنفسه صفة العلو في كثير من آيات القرآن العظيم وأيضا أثبت العلو لله تبارك وتعالى نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعروض الملائكة والعمل إلى الله تبارك وتعالى يدل أيضا على علوه تبارك وتعالى نزول الأمر من السماء إلى الأرض وتنزيل الكتب على الأنبياء والمرسلين أيضا يدل على علو الله تبارك وتعالى العقل يدل على علو الله تبارك وتعالى أيضا الفطرة تدل على علو الله تبارك وتعالى أيضا فإنه ما من يسجد يقول سبحان ربي الأعلى في موطن السجود إلا وهو يتوجه بقلبه إلى جهة العلوم وما من عبد يرفع يديه إلى الله تبارك وتعالى إلا وقلبه متعلق بجهة العلو وما من عبد يدعو ربه تبارك وتعالى إلا تعلق قلبه ضرورة يجدها في قلبه وضميره وذاته تعلق قلبه بجهة العلو فالعلو مثبت بالكتاب والسنة والإجماع مثبت بالعقل ومثبت بالفكرة أيضا صفة العلو لله رب العالمين علو الذات وعلو القدر وعلو القهر علو الصفة علو الشأ كل ذلك ثابت لله رب العالمين فاللهم يا علي يا عظيم يا علي يا حكيم اغفر لنا وارحمنا وأنفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم